ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون We're <imitation> all نذير والله دعو من استطاع Oh Aztán a مر من الأحزاب فَن Allah I'm Köszönöm In لا إك أصحى الجنة يوم فيها خالدون مثلا الفريقين كالأما. Amen. Um. Of Oh, um. أفلا تذكرون Mm hmm. هو ربكم وإليكم than is I Mm hmm